الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد عليه أبوذل الصلاة وأتم التسليم سألني يكون متى تقرأ الفاتحة وراء الإمام في السكتات من بعد ما يقرأ الإمام الأصل أن الفاتحة تقرأ وهذا هو مذهب الشافعي في مشهور مذهبه وهو مذهب الإمام البخاري وكذا ابن حزم ومن المحدثين الشيخ بن رحمه الله عليه على أن الفاتحة واجبة للإمام والمأموم والمنفرد أما متى يقرأها المأموم فأرجح الأقوال الذي ذكره الإمام البخاري وذكره عنه الشوكاني وهذا الذي يرجحه الشيخ النباز ويرجحه أيضا الشيخ ربيع على أنها تقرأ في سكتات الإيمان يعني إذا قال الحمد لله رب العالمين فيقول مأموم الحمد لله رب العالمين لكن لا يجهر بها حتى لا يشوش على من بجواره وهو يشوش على, على الإيمان وهذا ثابت في الحديث الذي رواه أحمد وبدعود والدرق اثنين من حديث عبادة قال حديث بسعيد الخدري قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام بنا صلاة الصبح ذات مرة قال فسكلت عليه الكراءة فقال لعلكم تقرأون خلف إمامكم يبقى لاحظ هنا إذا كانوا إيه يقرأون قال لعلكم تقرأون خلف إمامكم قالوا نعم يا رسول الله إن نفعل فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها إذا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على قراءة ولكن أنكر عليهم ماذا أنكر عليهم أن يجهر بذلك فقال لعلكم تكرؤون خلف إمامكم إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب يعني لا يقرأ إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وفي رواية لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب لذلك أيضا ثبت في الحديث الإدراه النسائي وأحمد ومسلم حيث أبي أنه قال لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب في رواية من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداج خداج أي غير تمام قال البخاري كلمة خداج يعني خرجت الدابة يعني أسقطت وليدها فقال رجل لابي هريرة إننا نكون خلف الأئمة إذا واحد السؤال إننا نكون خلف الأئمة فقال اقرأ بها في نفسي إذن أبو هريرا يقول هنا اقرأ بها إيه؟ اقرأ بها في نفسك إذا كنت خلف الإمام سائل يقول غدا بجعة المولد ففي الإعلام يبسون أفلام للسيرة النبوية ففيها يمثلون الساق يقومون بشخصيات الصحابة الكرام فهل يجوز مشاهدة هذه الأفلام؟ أولا المولد النبوي خلاصته نحن لسنا أحرص ولا أحب إلى النبي عليه الصلاة من الصحابة فلو كان خيرا لكانوا فعلوا حتى الذين يقولون بجواز المولد قالوا أول من أحدثه يعني لسه من أول أول أمس طالع واحد في قناة شيخ بيقول بيحتج على مسألة المولد، يعترف بأن أول من أحدثه هم الفاطميين، هم الفاطميين، وهم الشيعة الروافض، وفاطمة منهم براء، فبيقول الجماعة النكد النكديين أهل النكد، أهل النكد اللي هم إيه، اللي بيقولوا ما يصح أمر المولد، الجماعة بتوع أهل النكد بيقولوا إن ما ينفعش المولد، طيب. أنت نفسك بتقول بأن أول من أحدثه هم هم الفاطميين ولما جاء صلاح الدين رحمة الله عليه وأراح البلاد والعباد من الشيعة واضح فبيقولي وأغلق الأزهر أفل الأزهر فالمزيع بيستعجب كده يقول له أفل الأزهر اللي هو أفل الأزهر ما وصيح على صلاح الدين أفل الأزهر لأن أفل الأزهر ليه لأن أصلاً هذا الأزهر لما بني بناه الروافض كانوا يدرسون فيه سب الصحابة فقفلوا من ذلك لما جاء تلميذ صلاح الدين اسمه المظفر المظفر أراد أن, إيه؟ أن يجعل يحيي بدعة المولد التي فعلها الفاطميون الذي أزاحهم صلاح الدين فجى واحد اسمه ابن دحيه، ابن دحيه ده هو اللي عمل إيه كتب الأدلة على مسألة الإيه مسألة المولد، فهل كان الصحابة التابعون وتابعيه كانوا أهل نكد لما ما كانوش يعني بي بيفعلوا المولد مفهوم؟ فهذه هذه أمر محدث واضح رغم رغم أنوف أناس لماذا؟ لأن النبي لم يفعل ولا الصحابة ولا التابعين. أما مسألة الأفلام التي التي تعرض فأجمع أهل العلم على أنه على أنه لا يجوز فعل هذا لأنه محرمة من عدة وجوه الأمر الأول أنها تشتمل على نساء ومعلوم أنه لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية بقوله تعالى وكل المؤمن يغض من أبصاره الأمر الثاني أن فيه كذب صريح في التاريخ وكذب صريح كذب صريح في السيرة أصلا واضح كذب صريح في السيرة كذب واضح جدا حتى في السيرة نفسها كل مرة مثلا يجيب لك البيضة والحمامتين تين والعنكبوت على باب الغار ولا كان في حمام ولا كان في بيض ولا كان في عنكبوت أصلا فيش حاجة خالص كلام ده كلام فارغ كله إنما الغار مفتوح في صيح البخاري قال بكر يا رسول الله شوف المشركين فوقهم هم في الغار وهم وقفين فوقهم والغار مفتوح ده الغار مفتوح أعجز يعني هو المؤلف بتاع الفيلم حبي يعمل حاب يدخل كده حاجات في الفيلم يعني يبقى لك ان العنكبوت مش عارف راح عشش والحمامتين باضوا وكده وطلع عليها إن بناء على ذلك ليه يجوز أكل الحمام ليه عشان الحمام باض على الغار مفهوم هذا فالشاهد الغار مفتوح ده أعجز أو بكر بيقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لا رآنا ده لو واحد عمل كده بس هيشوفنا قال يا بكر أبكر المظنك باثنين إذن الغار كان إيه؟ كان مفتوح مفهوم هذا ويجيب لك مرات زوجة بلال ومرات مش عارف مين من الصحابة وزوجات من الصحابة كشفة وشها وشعرها مش عارف من هنا وعامل ايه ويجيب لك ابو لهب بلحية واما بلال والصحابي عامل دوغلاس او من غير لحية اصلا يعني ابو لهب بقى بايه ابو لهب بقى بلحية وابو جاهل بقى بلحية والشيطان جابه بلحية برضو مفهوم وأما الصحابة إما واحد غير ملتحي وإما واحد عمل له عمله دوغلاس هذا تغيير للشعائر الإسلام وهم يقصدون ذلك يقصدون ذلك حتى كذب في الشخصيات كمان كذب في في أمر الشخصيات يقولك مثلا فيلم شايف اسمه ربع العذويا وكانت صالحة وطقيّة ربع العذويا دي كانت امرأة من الزندقة كما يذكر الإمام الزهبي في كتاب ميزان الاعتدال، ذكر سؤال عن الزنادقة فقال أربعة، أخذ ذكر ثلاثة أسمائهم، فجدا اسمهم لأن لن ينفعكم في شيء. قال ورابعتهم رابعة العدوية. مفهوم؟ فكذب على أمر الأمر السيرة كذب كبير جدا، وكلام مختلق، كلام موضوع، ما ينبغي إذا أردت أن تعرف السيرة الصحيحة، فعليك القراءة في سنن الصحيح. عندك صحيح البخاري وصحيح المسلم زاد المعاد لابن القيم رحمة الله عليه ما ترك شاردة ولا واردة إلا ذكر فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أفتى العلماء جميعا بعدم مشاهدة هذا لأنه لا يجوز. يكون عند حضوري لمجلس علم في مسجد هل عند دخولي أصلي ركعتي تحت المسجد أم أجلس لاتعلم. ركعتي تحيت المسجد هذا اصطلاح هذا اصطلاح عند الفقهاء سموا إذا دخلت المسجد فإنما يكون له تحية أي ركعتين إذا دخلت المسجد لكن كلا الركعتين اختلف أهل العلم هل هي هلهما واجبتين أم مستحبتين الصحيح أنهاما مستحبتان ليست واجبتين وأصل حديث في هذا هو حديث الصيحين من حديث طلحة بن عبيد الله حينما جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، إلا أن تتطوع شيئا. إذا هنا بيقول أخبرني ما فرض علي، وأنت تعرف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت تحيه المسجد واجبة، لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. لكنهما مستحبتان إذا دخلت المسجد يستحب أن تصلي وتركع كلا الركعتين وأنت عندك أيضا الحديث اللي درواه الإمام المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه ثلاثة نفر فأعرض أحدهما واستحي أحدهما وأقبل الثالث يعني النبي كان جلس في مكان فجاء رجل فجلس والثاني أعرض مشي والثالث راح أعد بعيد فقال النبي ألا أخبركم بخبر الثلاثة فأما هذا فأعرض فأعرض الله عليه وأما هذا فاستحي فاستحي الله منه وأما هذا الذي أتى وجلس يعني وأما هذا فأقبل فأقبل الله عليه الشاهد أن النبي ما قال لهكم فركع ركعتين واضح ممكن تقول لعله ركع في المسجد يقال الأصل عدمه مفهوم حكم صلاة الجماعة في زاوية فوقها فوقها عمارة سكانية جزاكم الله خيرا وهيك أمين صلاة الجماعة تصح إذا كان هناك إمام ورجل يستمع إذا ما هو أقل الجماعة إثنان فصاعدا وإذا ما ذهب إليه كما ذكرت لك ابن تيمية رحمة الله عليه فإذا قام إمام وصلى برجل واحد فقط هو يخطب ويستمع واحد فقط ثم يصلي به بعد ذلك صحت صحت الجمع على الراجح من أقوال أهل العلم وكل من اشترط عددا في صلاة الجمعة هذا يحتاج, يحتاج إلى دليل من اشترط أربعون من اشترط أحد عشر من اشترط خمس كل هذا يحتاج إلى دليل هذه واحدة إثنان أن المسجد إذا قام الجماعة والجمعة سمي مسجدا إذا كان هناك مسجد يقام فيه الجمعة والجماعة يسمى يسمى مسجدا واضح لذلك لا تسمى زاوية تسمى مسجدا، لذلك يصح فيه الاعتكاف عند الجمهور لماذا لأنه يقام فيه الجمعة والجماعات أما إذا كانت تقام فيه الجماعات لا تقوم فيه الجمعة لا يسمى لا يسمى مسجدا وإنما مكان يقام فيه جماعة الصلاة لذلك على الصحيح ما يصح فيه لاعتكاف فإذا اجتمع صلاة الجمعة مع الجماعات صح أنه صح أنه مسجد هذه الثانية الأمر الثالث ابن الوزير اليمني كتب رسالة في هذه المسألة ورد على من قال بأن الصلاة لا تصح إلا في المساجد الكبير إلا في المساجد الكبير لأن طائفة من الحنابلة قالوا ما تصح الصلاة إلا في المسجد الكبير الذي يكون في المكان واضح مسجد كبير في مكان ما هو الذي يصح فيه الجمعة كل الزوايا إن صح اللفظ الذي يقام فيه الجمعة لا يصح فيها طبعا هذا كلام من أبطل الباطل لأنه لا يخفاك أنه لا دليل لا دليل عليه لأن الأصل صحة الصلاة فمن قال ببطلانها فهو الذي عليه الدليل الأمر الرابع هل يصح أمر السكن إذا كان فوق المسجد ذكر هذا أيضا الشافعية وذكره ابن حزم في المحلة وابن المنذر في الأوسط وقال من قال ببطلان الصلاة فهذا عليه فهذا عليه الدليل لأن الذين قالوا بمنع الصلاة قالوا لأن فوقه سكن والسكن هذا به خلاء والسكن هذا به زوج وزوجة واضح ويتعاشران و فلا يليكم المسجد أن يكونه أن يكون تحته هكذا الأصل الصحة الأصل صحة الصلاة فمن أبطلها فينبغي أن يأتي به أن يأتي بديل هذا أوله الأمر الثاني إذا كان فوق الخلاء ذكرنا بأنه إذا كان هناك انفصال واضح فلا حكم له مفهوم هذا لا حكم لا حكم له كما ذكرت لك إذا صليت على بلوع مفهوم هذا إذا صليت على بلوع حكم الصلاة صحيحة لأنه ليس هناك اختلاط مفهوم فإذا كان فوق خلاء إذا كان فوق كذا وكذا فما الدليل على بطلان الصلاة كل هذه آراء وأن تعرف أن الآراء لا حكم لها في الشريعة كل هذا كلام رأي فوقها كذا وفوقها كذا وفوقها كذا كل هذا كلام رأي ممكن أقول لك هناك مثلا في المسجد في الخارج فيه نجاسة واضح فما يصح صلاة أن تصلوا إلا أن تزيلوا النجاسة التي في خارج المسجد هذا كلام باطل لأن النجاسة لم يصلي عليها أحد وإنما النجاسة منفصلة عن المسجد فكل يكفيك رده كما قال الشوكاني أن كل هذه آراء وأنت تعرف أن الرأي محرم في الدين وأنت عندك الحديث الذي روهه الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكون الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل واضح وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من كلب الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق وفي ضبط حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا في ثروات للبخاري فأفتو بآرائهم فضلوا وأضلوا فأفتو به بأرائهم فدعك من هذا كل كلام يقال ليس عليه دليل القيه خلف ظهرك هذا رأي مجرد ولم يتعبدنا الله عز وجل به بالرأي فهم وإنما تعبدنا بالوحي سأل من يقول ذكر أحد المشايخ أن الرجل إذا دخل إذا دخل ابنه النار فإنه يدخل معه هل هذا صحيح؟ الجواب هذا باطل لأن الله عز وجل الله يقول ولا تزل وزرة وزرة أخرى على هذا الكلام إذا النوح يدخل مع ابنه صحيح وإبراهيم يدخل مع أبيه أفهم هذا؟ فلا تزر وزرة وزر أخرى. وإنما كل إنسان بخطيئته يحاسد لكن الأب إذا كان هو الذي علم ابنه هذه المعاصي فهذه سيئة جارية صارت له على الأرض بعد أن يموت إذا علمه المعصية التدخين إذا علم ابنته عدم الحجاب واضح إنما يسأل عن ذلك وإن لم يتوب فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له واضح، فقد يدخل متى إذا كان هو الذي علمه هذه الآثام وهذه المعاصي، وشاء الله أن يعذبه مع ابنه، لذلك قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كان يفترون، لذلك ابن تيمية رحمه الله عليه في شرح لحديث المرء مع من أحب، حديث أنس قال فإن الرجل إذا يحب شيخا يحب شيخا ما على باطل يعلمه فإذا دخل الشيخ النار دخل مع شيخه النار لماذا؟ يبقى ابن تيميه هنا عمل إيه قرن لأنه يحب شيخه على هذا اللي على هذا الباطل يعني يعرف أن شيخه على باطل ومع ذلك يتبعه في هذا اللي في هذا الباطل إن شاء الله وعذبه قد يعذب أيضاً إيه قد يعذب معه لأن ابن فصل الحديث بأعم ما إحنا فاكرين المرء مع من أحب يعني في الجنة هو أيضا المرء مع من أحب في النار واضح هذا يقول أخي يحرك السبابة في كل رقعة أرجو الفصل في ذلك هذا سيأتي إن شاء الله ولكن أقول لك تحريك السبابة أولا الصحيح أنها لا تحرك الصحيح أنها لا تحرك إذ أن تحريكها لفظة شاذة. فالصحيح في هذا هو حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وحديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم وعن عند داود وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل حد مرفقيه على فخذه الحد ده هذا هو الحد ليس البطن هذا هو الحد هكذا ثم يشير بالسبابة هكذا في رواية تفرد بها راو اسمه زائدة. واضح قال يشير بها يحركها يشير بها يحركها وهذه اللفظة شاذة لماذا؟ لأن لفظة عبد الله بن عمر كان النبي عليه الصلاة يشير بالسبابة رواها أئمة الحديث السقاط ولم يذكروا الإشارة لم يذكروا التحريك فقد رواها الإمام مالك وحسبك به وقد رواها سفيان الثوري، وقد رواها يحيى بن سعيد القطان واضح وهؤلاء كما يقول أبو زرعة وأئمة الحديث قال هم أمناء الله على أرضه في الحديث لم يروا لفظة إيه؟ يحركها وتفرد زائدة بلفظة إيه؟ يحركها فقط وزائدة ثقة ولكن الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو؟ من هو أوصت من؟ فالأئمة الثقات لم يذكر لفظة يحركها وزائدة مع أن وصقا ذكر لفظة يحركها فتسمى لفظة إيه شاذة لذلك علّمته مقبل رحمة الله عليه بهذه الوضع له رسالة صغيرة في هذا وبيّن شذوذ لفظة, لفظة الزيابة مسألة الثانية أنها تكون في كل جلسة الراجح أنها بدعة الراجح أنها أنها بدعة وهذا ما رجحه الإمام الألباني رحمه الله الذي قال بأنه يجوز يشير بالسبابة في كل جلسة احتج بحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع أصبعه السبابة في الصلاة فقالوا في الصلاة كلمة ايه؟ كلمة عامة فتشمل في كل جلسة من جلسات الصلاة وهذا ما ذكره الإمام ابن عسيمين وهذا ما ابن القيم ايضا ولكن هذا ضعيف لماذا ضعيف شيخ الألباني قال هذه بدعة وإنما ترفع في التشهد الأوسط والتشهد الأخير قال لأن العموم الذي في الصلاة إنما يراد به التشهد لذلك في رواية الطبراني من حديث ابن عمر نفسه أيضا قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع السباب في في التشهد وأن تعرف أن القاعدة التي اتفق عليها علماء الأصول وعلماء الحديث إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص يبقى هنا كل الروايتين خرج من من؟ من عبد الله بن عمر صحيح؟ يبقى خرج كل الروايتين من عبد الله بن عمر واختلفت الروايات إذا يراد بالصلاة هو الإيه؟ هو التشاو هل فهم هذا؟ هذا خلاصة هذا المبحث سهل يقول كيف نجمع بين جلوس؟ وعدم صلاتهما تحية المسجد وقول النبي عليه الصلاة للأعراب الصحبية من جمعة وهل صليت يا سليك, سليك الغطفان فقال لا فقال كم فصلي ركعتين وجزاكم الله خيرا إنما هذا يكون في سببية الجمعة لكن لا تعممها والذي يفرق هو النصوص فالنبي عليه الصلاة قال له كم هنا وما قال كم هنا إذن تفرق ليه تفرق السنة العملية بينت أنه هنا يقام للركعتين، وهنا لا يقام للركعتين. إذا كنت أصلي منفرداً وانحزت إلى جماعة ثم وجدت الإمام لا يطمئن فماذا أفعل؟ إذا وجدته لا يطمئن في الصلاة في الركوع ولا في السجود يصلي كما كان يصلي في حديث تعليم الصلاة هنا قال له النبي عليه الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصل إنوي المفارقة. إنو المفارقة واضح ونية المفارقة جائزة كما في حديث معاذ الرجل الذي فارق معاذ رضي الله عنه ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت أصل منفردا فردا ثم أتى من مش عارف ثم أتى من بعد خلف جماعة وأنا لا أريد ذلك فماذا فماذا أفعل؟ لو كنت أصلي مفرد ثم أتى من بعد جماعة؟ مش عارف طيب يصلي خلف الإمام إذا رأى إمام يصلي بجماعة فيصلي في خلفه أحياناً اللي جاءت هو عايز يقول له خلص بالمعنى وهو فهو بيجلد الشباب فهو جاي وعايز يفض علي وعايز لا لا شأن لا لا لا لا أنت عليك عليك عليك لكن الاطمئنان الاطمئنان منهم هو واجب ومنهم هو مستحب هو واجب ومنه ما هو مستحب, منه ما, هو واجب ومنه ما, هو مستحب. منه ما هو واجب أن تطمئن أعضائك في العبادة مثل في الركوع في السجود ما يزيد على ذلك هذا هو المستحب فهم لكن أن تصل تركع وتقوم وتزج وتقوم هذا ليس في اطمئنان وانت تعرف ان الاطمئنان واجب في الصلاة لا اصل الدوره وراجل الناس اللي لو مين كان هيصلي وراي اعمل لا لا تقل هذا انما عليك ان تصلي انت عليك ان تصلي انت كامام تصلي كما صلى النبي عليه الصلاه لكن الاصل التخفيف ليس الاطاله تخفيف مع اطمئنان يعني ليست الاصل الاطاله في الصلاة الاصل هو التخفيف في الصلاه اما ان صليت نفسك فقط المشي كما قال النبي صلى الله عليه الصلاة إذا صليتم بالناس فخففوا صلاتكم وفي رواية من أما بالناس فليخفف إذن الأصل هو التخفيف مع النطمئنان أما إن صليت لنفسك فصلي ماشي فبعضهم لا يستقر خلف خلاص ماشي كنت في مكة وحضرت خلاص يقول لأنني متوضيق وبالفعل أخذت المكان ده تكملة السؤال ولا لا؟ أه أه أه تكملة فهل يجوز المكان في بيوت الله وما مش عارف أنا مش عارف أكرارك يعني يجوز حج المكان المسجد كان في الصفر الأول آه. وراح المسجد وأولا جاءه طفل أولا جاءه ده مكاني لا ما يجوز لك ما يجوز لك أن تأخذه لأنه يا أخي ما جزءك أنت أخذ لا مايا ما جزء أنت أخذ لا لا يجوز عند في الحديث الذي راهه أحمد ومسلم من حديث أبو رياح قال الرجل أحق بمجلسه فإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه هذا الكلام خطير لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أصلي في مسجد أوقاف وقد عينت الوزارة فيه رجل من المفترض أن ينظف المسجد فهذا الرجل يريد أن يأتي برجل يقوم بهذا الأمر ويدفع له مالا فهل يجوز هذا؟ هذه المسألة مبنىها على علّة هل المراد التنظيف أم المراد شخص الرجل أن ينظف؟ فإذا كان المراد هو التنظيف بغض النظر عن من الذي يقوم فله أن يعطيه مال وهو هذا الذي أعطي المال هذا ينظف أما إذا كان المقصود منه هو الفاعل؟ واضح وهذا هو الأرجح والأظهر لأنه موظف فلا يجوز أن يقوم بها غيره لأنه يأخذ أموالا بدليل أن هذا الموظف الذي يترك المسجد ويأتي بغيره يعطيه مال لن يعطيه كل المال وإنما يعطيه جزء من المال واضح لذلك الباقي من المال يكون سحت أكل مالا حراما لذلك ما يجوز ذلك إذا نسيت شيئا سهوا في صلاة الجماعة وأنا مأموم فهل آتي بسجود السهو بعد الصلاة أم يجزئ عن الإمام وجزاكم الله خير. الإمام لا يجزئ عنك شيء إنما عليك أن تأتي بسجود السهو لأن النبي عليه الصلاة قال كلاما عاما يشمل الإمام والمأموم ويشمل المنفرد كما في حديث عبد الله بن مسعود وعبي سعيد الخدري ستة أحاديث أو سبعة أحاديث في مسألة سجود السهو على ما سيأتي إن شاء الله إنما عليك أن تسجد للسهو إذا كان نقصانا أن تسجد قبل وإذا كان زيادة في الصلاة أن تسجد بعد هل يجوز أن أحتج بأقوال أهل البدع والأحزاب على بداة المولد لأن الناس لا يأخذون بالنصيحة إلا إذا كانت من أصحاب الفضائيات من الحزبيين فهل هذا من مثيل فعل ابن تيمية عندما قال وذكر بعض أهل البدع واحتج بهم وقال وأنا قد ذكرت هذا مما نرتضي عقائدهم ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر هذا الكلام في آخر العقيدة الحموية حينما كان يذكر العلو والصفات فذكر أشخاصا من أهل البدع هو لا يرتضع عقائدهم هو قال ذلك ولكن ليس هذا من باب الموازنات إنما هذا ليعلم أن الحق مشهور يعني مثلا ممكن أقول لك إن الإمام ابن باز وابن عصيمين وربيع وغير وغير من أهل العلم بدعوا جماعة التبليغ لحتى أبو إصحاق الحويني بدع جماعة التبليغ نفهم هذا فحينما أقول هو بدع جماعة التبليغ أنا ما أحتج به واضح فإنه رجم ليس من أهل السنة وإنما أقول لماذا أقول أبين لأن الحق إيه؟ أن الحق مشهور أبين ذلك فقد أذكر أناسا لا أرتضع عقائدهم وبين أن الحق مشهور لكن تبين هذا لمن يعرف معتقدك لمن يعرف معتقدك ولمن يعرف أنك تبدع هؤلاء القوم حتى لا يغطروا في هؤلاء الأشخاص فيظن أنك تحتج بأناس من أهل السنة فماذا هذا أما إذا كان أناس عوام لا يفهمون شيء فلا تذكرهم مطلقا وليس عليك إلا النصيح قبل الناس أم لم يقبلوا فليس, عند... فليس عليك القبول وإنما عليك البلاغ فقط الله لم يكلفنا بالقبول بل إن الأنبياء أنفسهم لم يكلفوا بالقبول وإنما كلفوا ماذا كلفوا بالبلاغ فبلغوا في صيح مسلم يؤتى بالنبي وليس معه أحد يعني هناك نبي يأتي يوم القيامة لم يؤمن به أحد مطلقا حتى واحد لم يؤمن به أحد طب هل هذا النبي ما بلغ؟ الجواب بلغ ولكن ما آمن به أحد فهو غير مكلف بهذه المسألة غير مكلف بالنتيجة وإنما مكلف بالأخذ بالأسباب فهل يجوز استحاب الأطفال الغير مميزين مع وقوع منهم تشويش على المصلين ولاعب في الأجهزة الكهربائية وأحداث أصواته المكام مع ذكر الدليل ونفع الله أولا الأصل الإباح الأص إباحة اتيان الأطفال المساجد هذا مباح وهذا كما في الحديث اللي رواه الخمسة من حديثة بهريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب ثم أكبر الحسن الحسين عليهما قميصان أحمران واضح فإذا قام سقط يعني واضح أن القميص كان طويل ولا حاجة، فكل ما يمشي يقع كل ما يمشي يقع هم الصغاري فنزل النبي من على المنبر فحملهما وخاطب بهما ثم قال صدق الله ورسول إنما أموالكم وأولادكم فتنة إذن النبي عليه الصلاة والسلام نسيكم إيه وخاطب بهما فهذا هو الأصل وعندك أيضا في الحديث الذي رواه أحمد وبدوم حديث برير أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بنا صلاة العشاء الآخرة فكان يثب الحسن الحسين على ظهره فإذا سجد وسب على ظهره فأطال إطالة شديدة فإذا قام أخذهما أخذ رفيقا يعني ميجي قوم كان نبي من الزلم بيديه أخذ رفيقا فإذا سجد وسب وإذا قام أخزهم أخذ أخزاً رفيقا مفهوم هذا؟ إذا الأصل وجودهم، لكن إذا كان هذا هو الأصل، لكن إذا كان هذا سيؤدي إلى محرم وإبطال ركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة أو إبطال وتشويش على الطمأنينة المصلين إذا كان سيؤدي إلى ذلك، فهنا إيه؟ فهنا يمنع لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحسن والحسين وخطوا بهم خلاص انتهت المسألة، مفهوم؟ لكن عندنا أطفال إجلس يفضل يجري ويلف ويدور ويشد مش عارف مين ويعمل ايه ويجيب الكرسي ويبتعه فهو غير مكلف هو غير مكلف بالصلاة وأنت مكلف بالصلاة فإذا كان غير المكلف سيؤدي إلى بطلان ما كلف به المكلف من صلاة إذن فمنعه واجب لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب فلا تتم الصلاة ولا الطمأنينة إلا بمنع هذا الطفل المعين من هذه الحركة ولا تتم إلا بعدم إتيان المسجد إذا صار إذا صار عدم إتيان المسجد إيه؟ صار واجبا لذلك ليست فتوى عامة لأن هناك أطفال إذا قلت له اجلس جلس وهناك أطفال لو دت بالشوم يفضل برضه يقوم يجري مش نافع مع حاجة خالص مفهوم فهذا لا يأتي حتى يعلم لماذا لأنه لا تتم الصلاة إلا بعدم اتيانه، فعدم اتيانه صار واجب فإذا أحسست من ابنه أنه سيكون هادئا ساكنا فأت به فهذا فيه خير أما إذا أحسست منه أنه لن ينزجر ولن يكون ساكنا يعني إحنا كنا بنصلي هنا قبل كده الولد طلع على المنبر ورح طلع فوق ونزل ومسك الميكروفون وقعد شد علي ومش عارف مسك المفكور من هنا فهذا يشوش الإيه يشوش الصلاة فهذا يمنح حتى حتى يعلم حتى يعلم فهي قائمة على المصلحة و... قائمة على المصلحة والنفس بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته إن, إن صحت الله ظلم نود أود على أداب مجلس العلم فما هي وهل يجوز لا أنت لو تكلمت في مجلس في أداب مجلس العلم ليست سلسلة ليست سلسلة فما هي وهل يجوز الكلام إثناء المحاضرة جزاك الله خيرا والله يا أخي هذه المسألة يعني... جزاك الله خيرا هذه المسألة قد تتكلم فيها فلو تكلمنا وطبقنا كلام ابن جماعة في أداب العالم والمتعلم ابن جماعة الشافعي له كتاب اسمه أداب العالم والمتعلم وذكر فيه أدابا ابن عبد البر له كتاب صغير اسمه الأدب واضح فلو تكلمنا في مسألة الأدب كثير من المساجد نسأل الله السلام والعافية كثير من طلبة العلم عند جلوس الجلوس إلى طلب العلم كثير منهم لا يتحرون الأدب في مجلس العلم والأدب في مجلس العلم إنما يتأدب لأن هذا المجلس يقوم فيه قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلم فيه الوحي الكتاب والسنة فإذا كان كذلك فشرف فقيام الأدب إنما يقوم بما في قلب هذا المتعلم من التعظيم للكتاب والسنة واضح فهناك أداب كثيرة في نفس الطالب وهناك أداب كثيرة في الطالب مع المعلم نفسه وهناك أداب في المعلم مع الطالب إذن عندي ثلاث أقسام أداب للطالب في نفسه واضح أن يكون العلم يكسوه على هيئته واضح فليس يتكلم بكلام بذيء لا يكسر الصلصره ولا يكسر ضياع الأوقات فالعلم يظهر عليه واضح لان العلم إن لم يكن له ثمره فهو وبال على صاحبه فهو يكسوه تجده في هيئته في كلامه لا يسرسر كثير ولا يتكلم برأي ولا الباطل كثير ولا يضيع أوقاته كثيرا ولا يخوض في الباطل كثيرا ولا يتكلم فيما لا يعانيه كثيرا فهذه أداب في نفسه هو يأتي بسكينة ووقار لا يأتي ليخاطب من بجواره ويخاطب من بخلفه أو أمامه إنما يأتي لطلب العلم فقط لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان تلميزا لوقيع بن الجراح فكان الإمام أحمد إنما يأتي في صمت ويذهب في صمت، فكان يقال هذا هو العلم وهذا هو طلبه كذلك، لذلك إذا أردت أن تتعلم فلا تتكلم، لذلك ابن القيم قال كلمة جميلة قال فإن الله خلق العبد أذنان ولسان واحد ليسمع أكثر مما يتكلم، ليسمع أكثر مما يتكلم، فهناك أداب في نفس الطالب واضح. هناك أداب للطالب مع المعلم في المجلس أن ينصت للكلام للعلم الشرعي وهذا حدث به ولا حرق. تجد الطالب يجلس حتى التليفون الذي أكل أوقات الناس واضح حتى يأخذه معهم في مجلس العلم تجده جالس مجلس العلم وعمال بالتليفون عمال وعمال ينشغل هذا ارتكب فيه عدة محظورات أولا ما تأدب مع نفسه ثانيا ما تأدب مع الوحي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعرض عنهما وانشغل بهذا الهاتف ما تأدب مع شيخه لأن الأصل أنه أتى ليستمع لي وينصت إلى العلم فتجده ماذا؟ تجده يلتفت تجده يمسك الهاتف تجده مش عارف فيعمل إيه كل هذه الأمور منافية لأمر الأدب قطع الكلام في المحاضرة نفسه هذا يخل الأدب في المجلس إذ أن الأصل أن تستمع أولا، لذلك الله عز وجل بيّن هذا في في كتابه وعلماء علماء الأدب حينما يتكلمون يذكرون هذه الآية في هذا الكلام في هذا المقام. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن ثم إن علينا بيّن يعني لا تعج لا تعجل واضح؟ فالعلماء يذكرون إيه؟ يذكرون هذا أيضاً في أمر في أمر الأداب الأصل الاستماع. أما إذا أردت سؤالا فعليك بعد ما ننتهي من المحاضرة فسال بعد ذلك. لأنه قد تقطع المحاضرة فتشوش على المتكلم وتشوش على السامعين. وقد تأتي يأتي الجواب الذي أنت تريد في سناية في سناية الكلام. واضح هذا الكلام؟ لذلك لا يحد النظر عند السؤال فيه أداب. ذكر الشيخ عبد اللطيف. ابن عبد الرحمن ابن الشيخ ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر آدابا في السؤال نفسه يعني يا إيه رأيك في مش عارف كذا فيذكرون أنه ينبغي تقدم بين تقديم بين يدي السؤال إنما يكون دعاء يعني كما قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في الصيحين قال يا رسول الله ها بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك في الصلاة فما تكون إذا قدم بين يدي الإيه؟ بين يدي السؤال دعاء واضح فهذا أدعى في أدعى في أمر الأمر الجوال لذلك ابن عباس رضي الله عنه كان يعرض عن بعض التلاميذ. فسأله سعيد بن جبير لماذا تعرض عن فلان قال إنه لا يحسن أخذ العلم كان كل ما سأله كان يعرض عن السؤال وإن أجابه يجوز لا يجوز لا يستفيد معه في العلم لماذا لأنه كان ما يتأدب معه مع شيخه فكان يعرض عنه واضح فهناك أداب مع في نفس التلميذ في ذاته هناك أداب معه مع شيخه هناك أداب في الشيخ مع مع التلميذ من أعلى الأداب ألا يذكر شيئا إلا بدليله هذا أعلى الأداب واضح لذلك أنت والشيخ مشتركان في القول والاحتجاج بالدليل مفهوم هذا الكلام إذا سئل المرء سؤالا فإنما عليه أن يجيبه بقول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وقد لا يذكر جوابا عند سؤال ما لأنه قد يأتي من جرائه فتنة، لكن الشاهد أن الطالب حتى يكون فيه بركة في العلم عند سماعي ينبغي أن يكون عنده أدب، ينبغي أن يكون عنده أدب الطالب، وجامع يجمع كل هذا، ألا وهو جلوسه للانصات، جلوسه لي؟ للإنصاط، لإنصاط العلم لأن ابن الجوزي حينما تكلم في مسئلة الإنصاط قال إن حك اليديني، حك اليد الأخرى إنما يأخذ من الفهم بقدر ما حك فيهما يعني ممكن هو قاعد كده عماليا من كده عماليا <تصفيق> من هذا يأخذ إيه؟ يأخذ من تركيزي ويأخذ من فهمي عدها ابن الجوزي جعلها من عدم آداب طالب العلم مع مع المعلم دي فقط يعني هو قاعد عماليا كده دي عدم كان أحد علماء الحجاز إذا رأى الطالب معه السواك واضح كان يزجره يمسك السواك كده في طالب العلم هو بيسمع العلم ما يعمل إيه تسوك فكان يزجره يقول هذا مجلس انصات هذا مجلس إيه؟ هذا مجلس سماع مجلس فهم فهذا هو جامع الأمور كلها فجزاكم الله خيرا ممكن إن شاء الله نرجع كل السؤالين في المحاضرة المقبلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته